يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام لِكَي يَعْمُلُوا الْخُنُودَ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَغْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُهُمْ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ محيص.